بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الصلاة والسلام قال رحمه الله والآحاد تعريف الآحاد هو ما لم يكن متواترا والآحاد منه ما هو غريب أي ما يرويه رجل واحد مثل حديث إنه عمال بنيات إنما العمال بنيات ومنه ما هو عزيز وهو ما يكون في طبق من طبقاته أو مشهور وهما يكون في طبقة من طبقاته ثلاثة رجال فقط وثمرة الحديث الأحد قال عنه ما يوجب العمل يعني هو كالحديث, كالحديث المتواتر في وجوب العمل به وأكثر نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا عن طريق الأحاد ولذلك بالجوز حصر الأحاديث المتواتر في كتاب الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة وذلك لقلتها قال: ولا يوجب العلم، أي لا يوجب العلم القطعي، لكنه يوجب العلم الظني واجب التصديق، وهو أي الآحاد من ناحية إسناده. اتصالا او عدم اتصاله ينقسم الى قسمين مسند اي من الراوي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه انقطاع ومرسل يعني فيه انقطاع بسقوط الصحابي أو فيه انقطاع سقوط الصحابي والتابعي هو الذي يسمى المنقطع أو هو الذي يسمى المعضل أو بسقوط الرجل غير الصحابي والتابعي أو أكثر ويسمى منقطعا لذلك قال والمسند ما اتصل إسناده من الراوي مثل البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل ما لم يتصل إسناده أي من جهة سقوط الصحابي فمراسيل الصحابة رضي الله عنهم حجة ومراسيل التابعين ليست بحجة لأن الصحابة كلهم عدول فإذا قال مثلا أبو هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا وهو لم يسمعه وينما أسقط صحابيا آخر فهو باتفاق الأمة مرسله صحيح لأن الله عد لهم وأما التابعون فلا وخاص المصنف رحمه الله قال إلا مرسيل سيد مسيب فإن فتشت اي بالاستقرار فوجدت مسانيد إن هو إن كان أرسل لكن الحديث متصل وده بعضها العلم منه كغيره ما أرسله فهو من قبيض الضعيف المنقطع نعم الله أعلم صنع سبيلنا